قدس الله روحه وهو بمصر عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن والميت يعذب في قبره حياً أم ميتاً وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعود فهل يتشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر فأجاب رضي الله عنه وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين الحمد لله رب العالمين بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفريدة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعداب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفريدة عن البدن وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون روح. هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام وفي المسألة أقوال شادة ليست من أقوال أهل السنة والحديث قول من يقول, من يقول إن النعيم والعذاب لا يقول إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقوله الفلسفة المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة وهذا يقوله قوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقائب أبي بكر وغيرهم وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجوين وغيره بل ثبت في الكتاب والسنة واتفاق السلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأبدان ونعيمها وعذابها بدون الأبدان وكل القولين خطأ وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد, أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد وافقهم عليه من يعتقد أنهم متمسق بدين الإسلام بل من يظن أنهم من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة القبرى كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعدل فجميع هؤلاء الطائفتين ظلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يكرون بالقيامة الكبرى فإذا عرفت, هذه فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب السلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل للروح وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة وهل يكون للبدن دون روح نعيم أو عذاب أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم و... بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصاحبه ومن ولاه بعد هذا السؤال الذي سئل عنها شيخ الإسلامة بن تيمة رحمة الله عليه هل عذاب القبر على الروح والبدن معا او على النفس له الروح دون البدن هذا السؤال نقله أبو القير رحمه الله ونقل الجواب عنه في كتاب الروح في المسألة السادسة هذا أمر الأمر الثاني ما يتعلق بأقوال الناس في عذاب القبر ونعيمه هو على الروح والبدن معا كما مثل السلف او على البدن فقط او على الروح فقط او انكر ذلك كله على طريقة السبر والتقسيم هذا مربنا في صفحة 262 ذكرها المؤلف قبل 20 صفحة وايضا بالقيم ذكرها في كتاب الروح وايضا ممن ذكر هذه الاقوال الحافظ بالرجع في كتابه اهوال القبور اهوال القبور ونقل هذا أيضا الحافظ بالحجر في الفتح كما مر بنا وأيضا السفارية رحمه الله في كتابه البحور الزاخرة في علوم الآخرة في الجزء الأول 54 و 200 هذه بعض المراجع التي تذكر هذه الأطوال قال المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاقها للسنة إذن العذاب والنعيم على الروح والبدن معا وقد تنفرد الروح بالعذاب والنعيم باعتبار أن الروح يعني تتنقل وتصعد وتذهب وتجين لكن يبقى أن العذاب او النعيم يصيب الروح والبدن معا وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران هناك من يقول أن العذاب والنعيم للبدن فقط وهذا مربنا في كلام المؤلف أنه جاء عن ابن الزاغوني من الحنابلة وابن عقيل الحنبلي وقال أن حكي عن ابن جرير حكي عن ابن جرير الطبري وأيضا جاء عن بعض الكرامية او قال ايش العذاب والنعيم القبر للبدني فقط ومنهم من يقول ان العذاب والنعيم للروحي فقط كما مر بنا ذي كلام الموطن السابق او هو قول ابن حزم رحمه الله قول ابي ميسره على خلاف في ضبط الاسم ميسر او ابن مر كما يعني طيب انتهينا من يعني هذه الاقوال الثلاثه القول الرابع الذي يقول أن العذاب القبر والنعيم ليس تمت عذاب ولا نعيم لا على البدن ولا, ولا على الروح وهذا ماذا بيش المعتذلة قال عندك هنا ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتذلة وغيره الذين يقولون يكون ذلك في البرزخ فهؤلاء ينكرون العذاب والنعيم في القبر وهؤلاء هم الخوارج والمعتذلة كما بينا ذلك يا ابو الحسن اشعل حيونا في مقالات الاسلاميين هذه هي الاقوال الاربعه في هذا بطبيعه الحال ان ان الفلاسفه الملاحد الذين هم قال كفار باجماع المسلمين فهؤلاء ايضا ايش ينكرون اصلا العذاب كله والنعيم لا في القبر ولا في ايش في اليوم الاخر ينكرون اصلا معاد الابدال والاجساد لا شك أن مقالة المرتكلمين على ضلالها شنيعة لكن أشمع من ذلك مقالة يشأ الفلاسنة الذين ينكرون القيامة الصغرى والقيامة الكبرى طيب انتهنا من هذه المسألة الأقوال في هذا قال رحمه الله والفلاسفه الالهيون يقولون بهذا يقولون بهذا هذا الشيء مشار يرجع الى ما قبله هو ببقاء الروح هنا ننبه ان الفلاسفه اما ان يكونوا فلاسفه كما سمى الشيخ الفلاسفه الالهيون وهناك الفلاسفه الطبيعيون او حيسمي الشيخ الفلاسفه الفلاسفه الالهيين الالهيون وفلاسفه الطبيعيون فهذا التقسيم ومر يسميه الشيء كما عادته في التجوز في الألقاب يسمي هؤلاء الدهرية الإلهيون والأولئك الدهرية الطبيعيون والحافظة بن كثير رحمه الله أشار إلى هذا التقسيم عند قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر فذكر رحمه الله ان هؤلاء ان الفلاسفه هناك الفلاسفه الدهريه اللي هم الطبيعيون الذين يقولون بانكار الصانع بانكار الصانع ويقولون بيش بالطبع المحيي والدهر المحيي ما عنده مصانع يكون بيش بالطبع المحيي وايش والدهر المفي فهؤلاء هم الفلاسفه الطبيعيون اما الفلاسفه الالهيون فهؤلاء يقرون بان الله تعالى هو الصانع لكنهم ينكرون البعث والنشور يقول الشيخ رحمه الله الداريه الطبيعيون او الفلاسفه الطبيعيون يجعلون العالم نفسه واجب الوجود بذاته وأما الفلاسفه الالهيه او الفلاسفه الالهيون فيثبتون لله تعالى عفوا يثبتون للعالم يثبتون العالم مبدعا واجبا بنفسه ابدا فيعني هؤلاء انحرافا من الفلاسفه الطبيعيين ثم يقول شيخ موضوع اخر الدهرية الطبيعية او الطبائعيون لا يقرون بواجب أبدع الممكن يعني يمكنون الصانع هكذا جهارا أما اللي هم الفلاسفة الإلهيون فهؤلاء يثبتون واجب الوجود لكن لاحظ لم يثبتون واجب الوجود والله فهذا واجب الوجود هو وجود مطلق كما مربنا في رسالة تدهورية يقول الله تعالى موجود أو يقول أن الصانع موجود لكن وجوده وجود, وجود إيش مطلق وعرفنا أن الوجود المطلق يكون ماذا يكون في الأذنان فهم جعلوا وجود الرب وجودا ذهنيا ولهذا قال الشيخ رحمه الله عند إذن استطال عليهم إخوانهم من الفلازف الطبعي أيها فالشيخ يقول انهم يعني واجب الوجود الذي عندهم انما هو يعني وجود ذهني وجود مطلق فهم يعني يكون يعني جميع الاسماء والصفات فجعل الرب وجودا ذهنيا وجردوه عن كل اسم نصفه يعني صارت المحصله انكار الصانع لان هذا ما يقول إليه قولهم قال الشيخ ومن هنا استطال عليهم اخوانهم الفلاسفه الفلاسفه الطبيعيه والفلاسفه الطبيعيون هذا كلام خلاصة الموجود في الدرء السابع صفحة 75 و 100 و 34 و 300 وأيضا الثامن 56 و 100 وأيضا الدرء الخامس صفحة 4 إلى صفحة 9 وكان بكثير في تفسير الآية وقالوا ما هي لحية للدنيا نموت ونحيا وما يلوك هنا الدار طبعاً لم يكون شيخون فلاسفة الإلهيون هؤلاء طبعاً هم أشهر طواعف من يقول شيخ يعني هم أشهر طواعف بالحكمة والنظر والعلم يعني هم أح... أحسن حالاً من الفلاسفة الطبائيون وأب السيناء والفرابي كلهم على جادة الفلاسفة الإلهية والشيء رحمه الله أنه يقول هم رهط الفرابي وبنسيها فالقصد أنه يعني يميز بين هذين الصنفين نرجع إلى كلام قال وفلاسف الإلهيون يقولون بهذا أي بقاء الروح لكنهم ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان هل هم المتكلمون يقرون معاد الأبدان لكن ينكرون مع عاد الأرواح باعتبار أن الروح عندهم ماذا تفنى ولا ما تفنى عند المتكلمين ها؟ عند المتكلمة تفنى الروح أو لا تفنى نعم تفنى أن الروح كالبدن يعني. لكن الشيخ ما يعادلت رحمه الله في الدرائب الأقوال والمذاهب بيّن أن طبعا أشكد أن مذهب الفلاسفة أسوأ من مذهب المتكلمين قال لكن قول الفلاسفة أبعدوا من أقوال أهل الإسلام أه ثم قال رحمه الله والقول الثالث الشاذ قول من يقول أن البرد خليس فيه نعيم له مذهب الخوارج المعتزلة او جالس عبارة بعض المعتزلة بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى قال بناء على أن الروح لا تبقى باعتبارنا الروح يشكون عرض والعرض يبقى لا يبقى زمانين الانفراد اذا عرفت هذه الاقوال الثلاث الباطلة هنا لما يقول اقوال الثلاث الباطلة لو خلينا على طريقة السبر والتقسيم فعندنا من يقول بأن يعني ينكر العذاب العب لا على الروح على البدن كما عند المعتزله وهناك من يقول على البدن فقط كما عند بعض المتكلمة ومنهم من يقول على ايش على الروح كما هو عند الحجم هذه اقوال ثلاثه باطله نعم وين كانت يعني يعني تتباين وتتفاضل في في ضلالها ثم يث القول الرابع له الحق أن ايش ان العذاب والنعيم يكون على العذاب والنعيم يكون على الروحي والبدني معا الا ان قال وان ذلك لا يحصل للروحي ولبدنه لو العذاب والنعيم وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه تتصل بالبدن احيانا فيحصل له معها يحصل له للبدل معها مع الروح فالمقصود أن العذاب والنعيم يكون عليهما معا وإن كان ماذا وإن كان قد تنفرد الروح بأعتبار أن الروح قد يعني تكون قائمة بذاتها فيصيبها العذاب لكن الأصل هو أن العذاب والنعيم عليهما معا قالوا معاد الابدان متفق نعم قضيه اثبات معاد الاجساد هذا متفق عليه بين اهل الملل اللي هم اهل الاسلام وايضا عند النصارى وعند اليهود والعلامه محمد بن علي الشوكاني الف رساله في هذا في قضيه اتفاق الرسل على او اتفاق ما جاء الاسلام والنصرانيه واليهوديه على على هذه الاصول الثلاثه اللي هي التوحيد والنبوه والعدل اللي هي رساله ارشاد الثقات ارشاد اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات قوله رحمه الله في السطر الاخير وهل يكون للبدن لان هل يكون اللي هو نرجع إلى أصل الموضوع اللي هو ما في القبر هل يكون العذاب والنعيم في القبر للبدن دون الروح فقال أثبت ذلك طائفا منهم يعني أثبت ذلك أن العذاب والنعيم للبدن فقط وهذا مربنا أنهم ذاب بن زاغون والحقيل والحوهم وأنكره أكثرهم يعني الأكثرية أنكروا ذلك فهم أنكروا وقالوا بماذا قالوا بأن العذاب والنعيم على ماذا على الروح والبدن مع هذا يبدو توجيه عبارة الشيخ رحمة الله عليه طيب التفضل قال ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستسر من بوله ثم دعا بجريدة الرطبس في شقة نصفين ثم غرض في كل قبل واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس وفي صحيح المسلم عن زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لدن النجار على بغلة ونحن معه إذ لي به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو, خمس أو خمسة أو أربعة قال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل انا قال فمتى هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تد... لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه كما تنبع علينا بوجه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله, ال... بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهروا منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال وفي صحيح مسلم والسائر السنن عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليقل اعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيه والممات ومن فتنه المسيح الدجال وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يا الله مني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمباد وفي صحيح مصف البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصار قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضبت الشمس فقال يهود يعذبون في قبورهم وفي عن العائمة رضي الله عنها قالت دخلت على عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها قالت فخرجت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر وفي صحيحة بحاتم البستي عن عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائق وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر فقلت يا رسول الله للقبر عذاب فقال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم قال بعضهم ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض نصر والشام وغيرهما فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل فقد قيل إن الخيلة إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغلي والحديث في هذا كثير لا يتسع هذا السؤال وأحاديث مسألة كثيرة أيضا كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمدا رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي لصد نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيذ مطولا كما في السنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار انتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيد بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة وذكر صفة فرض الروح وعروجها إلى السماء, وعروجها إلى السماء ثم عودها إليه إلى أن قال وإنه ليسمع خفقا عالهم إذا ولوا مذبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما ومن, ومن نبيه؟ وفي لغض فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال فينادي منادي من السماء صدق عبدي ففرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من, روح من, من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته وقال وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري وينادي منادي من السماء انكذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال ويأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قال ثم يقيض له أعمى أبكى معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا التقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح فقد طرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلائه وهذا بيّن في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين طيب اللهم إني أنا أعز بك بأعذاب الجهنم والعذاب القبر ذكر المؤلف هذه الحديث متواجرة في ثبات عذاب القبر أعذن الله منها ذكر حديث العباس أنه علي الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير هنا قول علي السلام وحدباني في كبير من فوائد ذكر الحافظ الحجر رحمه الله وما يعدل في كبير أن في هنا للتعليل أن في هنا للتعليل ومما قوله صلى عذبت او دخلت النار امراه في الره جاءت روايه صحيحه بعد وما يعدلاني في كبير وانه كبير او قال بل انه لكبير وذكر حفظ كلام العلم في هذا كيف أنه عليه قال وما يعذبان في كبير ثم قال آآ بنا آآ إنه لكبير فبعض قال بالنسخ يعني أنه, أنه عليه السلام قال وما يعذبانك في كبير ثم نسخ ذلك وقيل هذا لا يريد لأن هذه أخبار والأخبار لا فيها النسخ وقيل آآ آآ وإنه لكبير أي العذاب فالذنب قد يعني يستهان به لكن الكبير لا يرجع الذنب انما يرجع ايش العذاب وقيل كذلك ايضا انه لما قال وانه يعذبان في كبير وما يعني وما يعذبان في كبير قوله ما يعذبان في كبير انه ليس كبيرا عندهم يعني استهانويه خذ هذا مثل قول تعالى وتحسبونه هينا عند الله وهو عظيم وقيل من الاقوال ذكرها رحمه الله ورجح هذا القول عند بعضهم وما يعذباني في كبير وانه كبير يعني انه لم يعذب في كبير يعني انه لا يعني لا شفت الاحتراز منها هذا معنى ذلك أو أنه قال بعضهم أنه كبير من جهة المواضبة عليه المواضبة على, على, على التنزه من البول أو الاستثار من البول والتحرز من الغيبة والنميمة كما في رواية هذا يعني كبير من جهة المواضبة عليه هذه بعض الأقوى الذكر الحافظ رحمه الله في الفتح الأول 18 و 300 وبالقييم ذكر أيضا من فوائد ذكرها في خضية هل هما مسلمان؟ يعني ام كان في ذكر ايضا ذلك في المساله السادسة في كتاب الروح قال عليه الصلاه والسلام فكان لا يستثير من البول ولذلك جاء الحديث أيضا عنه عليه الصلاه والسلام قال استنزه من البول ان عامه عذاب القبر منها اكد جاء في السنن كما نقل الحافظ هنا في قبل سلم فكان يمشي بالنميمة جاء في بعض طرق الحديث نفض الغيبة وعقد البخير حيث هذا الباب باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة هكذا في الفتح الثالث صفحة 43 ومئة هنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه إن هذه الأمة تبتلى في قبورها هذا يعني كما ذكر الحافظ الحجر ان هذا الحديث وغيره الحديث ظاهرة في أن فتنة القبر خاصة بهذه الأمة ويعني الحافظ ذكر الخلاف فبعضهم يقول إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن, أن هذه الفتنة او هذا السؤال خاص بهذه الأمة الحفظ قل هذا وضع الحديث وهذا خالب أبو عبد الله الترمذي صاحب نوادر الأصول لكن خالف عبد الحق وقرطبي وتوقف بن عبد البر يقول القيم يرى يرى أن هذا لا يختص بعد الأمة يقول القيم والظاهر والله وعلم أن كل نبي مع أمته كذلك يعني يسألون وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال هكذا في كتاب الروح صفحة 49 ومئة وكلام الحافظ أن ظاهر الحديث لا يختص بها للأمة في ايضا في الفتحة الثالث صفحة 40 ومئتين طبعا قول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حد إن أنه عديد زيت بثابت إذ جالت به جالت به هذه البغلة أي جالت به على صالة وارتفعت واتحركت فكادت أن تنقلني بإعليه الصلاة والسلام باعتبار أن البهائمة تسمع هذا العذاب عدم الله من عذاب القبر ذكر عندك أنه عديد صلى الله هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن والشيخ رحمه الله تحدث ان هذه مساله في كتاب في السبعينيه بغيه المرتاد صفحة 12 و500 وذكر من يقول بوجوب هذا الدعاء كما جاء عن طاووس رحمه الله انه كان يقول لابنه هل قلت هذا الدعاء فان قال لا الا اعيد صلاتك فهناك من يرى وجوب هذا الدعاء ثم قال الشيخ ولا ريب انه من يعني اوكد الادعيه قال وامره اوكد من فعلي لحظ هذا الدعاء جاء بالأمر وأبلغ من فعله عليه الصلاة والسلام قال وأمره أوكد من فعله اتفاقا وأيضا جاء الأمر بالتعود في الصلاة وخارج الصلاة قال والتعود أيضا جاء خارج الصلاة وأن هذه الأشياء يتعرض لها الإنسان هذه الأشياء الأربعة في التنة المحي ولمات وعذاب القبر وعذاب جهنم يعني. ثم ذكر شيخ بلان على هذه تعرض لها كل إنسان يعني. فقال أيضا الدجال أن الدجال لا يختص مثلا فقط بمن يعني يدركه وبناء على هذا الشيخ قال وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون أن الرب يحل المخلوقات تعال الله عن ذلك ألوه الكبيرة أن هؤلاء هم الأتباع الدجال وصدق رحمه الله مداما ما يعتقدون هذا المعتقد الكفري الاحمق ان الله تعالى يحل في المخلوق فلو جاء زنيذ او جاء شخص وقال انا الله يكون عندهم هذا ايش صادقا او ليس صادقا صادقا ان الله لا في يعتقدون او حلول الرب او اتحاد الرب في كل المخلوقات يعني لا يعني يعني من الرافضه او بعض الرافضه الذين يقولون ان الله تعالى يحل في علي او في بعض الائمه واسوأ من النصارى الذي يقولون الله تعالى حل في, في, في المسيح هؤلاء ايش جعل حلول رب في كل مخلوق ولذلك قال شيخنا ان ان, أن, أن, أن هذه الفتنه ثلاث تعرض لكل مصلن فكذا ايضا يعني الدجال قد يكون الدجال الاكبر الذي لا يذكره الا من يذكره لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه والانبياء حذروا منه والحديث قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم وإن يخرج ولست فيكم فكل من إن حجيجوا نفه عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي عليه الصلاة سأخبر بصفات ظاهرة أنه أعور وهذا في رد على الرازي الذي يقول ان أمر الدجال يعني ظاهر بي في فيأتي هنا الآن هؤلاء الاتحادية الحلولية الذين عموا وكثروا في وقت من وقات بوجود ان المخلوق ليش انا الله فجاء هذا رد عليهم في السبعينيه صفحه 13 و500 قالوا ذاك عندك حديث ابي والانصاري قال خرج وسلم وقد وجدت الشمس وجبت وجب معنى سقطت والمراد ايش غربت الشمس هنا لما قالت عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بالصديق لما دخلت عليها هذه العجوز من اليهود فقالت اليهودية إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت أي عائشة رضي الله عنها فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها ولم أنعم لم أنظر أو لم أنتظر أن أصدقها فهنا الحافظ رحمه الله بالحجر ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني, يعني ينكر ذلك باعتبار أن العذاب قاعد اليهود فقط ثم أخبر عليه الصلاة والسلام فيهما بعد أن هذا العذاب يقع أيضا على هذه الأمة هنا عائشة لما كذبت اليهودية كما يقول حافظ يعني استندت إلى ماذا إلى الإنكار الأول إنكار النبي سلم لذلك وجاء في طائم مسلم أنه عليه الصلاة لما قاتل يهودية أن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال عليه الصلاة والسلام إنما يفتن يهود إنما يفتنوا يهود هكذا ثم بعد ليال قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها هل شعر في أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فالله تعالى علمه عقبي يعني عقب ذلك هذا في الفتح الثالث خمسة سلفيين ومئتين قال في دخل في حديد المعمون دخل على سيدنا انا في حائط الحائط اللي بالمستان ويقول تعودوا بالله عذاب القبر ثم قال لنا منهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم قال بعضهم ولهذا سببوا هذا بالناس بدوابهم اذا مغلت إذا مغلت الى قبور اليهود والنصارى والمنافقين الاسماعيليه والنسيريه المغل هو يعني وجع او يصيب الخيل في بطونها وهذا المعنى اللي ذكر الشيخ رحمه قرر في الرد على في البكري شيئا من التفصيل صفحه 390 وجاء في الكتاب المطبوع في الجامع لسيره المنتيميه صفحه 88 في يعني هؤلاء يعني كانت اذا اصاب الخيل هذا المغل في بطونها ان كانوا يعني بالشام الشام ذهبوا بها لقدور الباطنيه الاسماعيليه والنصيرية وإن كانوا في مصر ذهبوا به إلى قبر نصارى والعبيديون الذي سموهم بالفاطمين كذبا وزورا فهم يظنون أن هذا الخير تئ به إلى قبر هؤلاء النصارى أو هؤلاء المرتدين يظنون أن هؤلاء هؤلاء صالحون فتشفى الخير فبين الشيخ رحمه الله أن هذه الخيلة فيها هذا الداء إذا سمعت عذاب القبر عاد الله من ذلك عند إذا يحسنها حرارة فيذهب هذا المغل او هذا الداء والشيخ رحمه الله أحضر الذي يسوس الخيل الذين يسوسون الخيل وقال يعني هل أنتم إذا أصاب الخيل هذا الداء تذهبون به إلى قبور الصالحين قمت القبر اللي تبين ساعد في مصر ألا نذهب إلى عما قبور النصارى في مصر او قبر العبيديه في مصر او قبور النصارى او الاسماعيليه والنصيريه في الشام. نسال الله العافيه. يقول شيخ كثيره ما كنت اذكره للناس. وايضا ان الشيخ النقيب لما ذكر هذا الكلام اورد قصه ذكرها عبد الحق. الله ذكر عبد الحق نعم. شخص دفن ثم جاءته دابه من هذه الدواب واقبلت على القبر فكانت يعني فجاء سمعها عند القبر ثم ثم يعني تقوم موليه وبعد ذلك مره اخرى فقال ابن بلجان قال تذكرتم قول عليه الصلاه والسلام إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائي هذا الله من عذاب الخبر هنا ذكر عندك حديث البراء بن عزيز رضي الله عنه وفيه قال رضي الله عنه قال كأنما على, على رؤوسنا طيب وسبق المرة بنا من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله ما جاء مثلا عن بعض السلف تقيسد العبادة وتابعي كبير رحمه الله كان يقول يستحبون خفض الصوت لهم السلف يستحبون خفض الصوت عند الذكر او قال عند القراءة وعند الجنازة والقتال هكذا أخرجه البيان يقول الشيخ السلام رحمه الله بل أهل الكتاب عادتهم رفع الصوت مع الجنائز بل أهل الكتاب عادتهم رفع الصوت مع الجنائز وهذه عادة يعني للأسف ظهرت في جملة بلاد المسلمين والسنة هو يعني كما سمعنا النعيش ايه الصوت عند الجنازه واكرونه عند ايضا عندها عند القبر يقول ايضا الشيخ والله وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثه اللي هي القراءه او الذكر والجنازه وكان رفع الصوت هذه المواطن من عادة اهل الكتاب من أهل الكتاب والاعاجب قال وقد ابتلي بها كثير من هذه الامه هذا كلام الشيخ أحيان في الاقتضاء الأول ستة عشر وثلاث مئة جاء في الفتاوى الرابع والعشرين صفحة أربعة وتسعين ومئتين أربعة وتسعين هنا في حديث البراء الذي جاء فيه يجي جسانه وقعدانه يضيق عليه في قبل حتى تختلف أضلاعه يعني أنه أكد ونذكر بما قاله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء هو جاء اللفظ ليس في الدنيا ما في الجنة لكن هذا جاء ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء وأنه تمت اتفاق من جهة لكن أيضا فيه افتراق وبين أمور الآخرة ومو الدنيا من الفرق الشاسة ما لعلمه إلا الله. هذا قرره ابن عبارس رضي الله عنه هو شيخ سلام علق على هذا وبن عليه المثل الأول في كتاب التدمرية أيضا يعني نبع على, على موطن الاتفاق موطن الافتراق ابن أبي جمرة رحمه الله لما قال إن الأمور التي في الآخرة لا, تشت... لا تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء يقول ما فيه مشابهة إلا في الأسماء ليست هناك مشابهة فيها حقيقة والكيفية وقال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه واكثر ما وقع الغلط لمن قاس احوال الاخرة على احوال الدنيا يقول اكثر ما وقع الغلط لمن قاس احوال الاخرة على الحوال الدنيا يحمل كلام على قيس القيس سمتين يظن انه ما في الدنيا مثل ما في الاخرة هذا كلام الحافظ كلام بن ابي جمرى في الساتح صفحة في المجلد الحادي عشر صفحة 2 و60 و400 وصفحة بالقيم ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه فيجب أن يفهم عن الرسول لمراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به عن مراده ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان ان فينبغي نحمل هذا الكلام على ظاهره وعلى معناه الذي دل عليه السياق من غير من غير من غير غلو فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يتعرض لانواع من التاويلات المتكلفه والمستكرهه ثم قال أن سوء الفهم هو أصل كبدأة سوء الفهم لنصوص الوحيين هو أصل كل بدأة كذا قال في الروح سبعة تسعة سبعين ومعثين قال المؤلف رحمه الله فقد صرح الحديث بإعادة الروح, الروح للجسد ومر بناء كلام الشيء كلام القيم كلام الحجر أن هذه إعادة عارضة ليست مستقرة قالوا هذا بين في أن العذاب على الروح نعم لما يقول يعني يضيق حتى تختلف أبلاعه هذا يبين ايش أن العذاب يقع على الجدن كما يقع على الروح والله اعلم وقدروا وقد مثل حديث البراء في قدر الروح والمساله والنعيم والعذاب رواه ابو هريره وحديثه في المسند وغيره ورواه أبو حاتم من الشبان في صحيح عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميت إذا وضع في قبره يسمع صفقا عالهم إذا ولهم وعنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الصدقة عن شماله وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجلي فيأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه ويقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبل مدخل فيقول له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستصلي أخبرنا عما نسألك عنه رأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه وماذا تشهد به عليه فيقول محمد نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حيث وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ما يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها فيزداد غطة وسرورا ثم يفتح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه وتجعل, وتجعل روحه نسم طيرا يعلق في شجر الجنة قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وذكر في الكاثر ضد ذلك أنه قال يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى له معيشة, معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا الحديث أخفر وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنة فإنهم لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في المسند وغيره بقوله وهو حديث حسن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة تنبيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الطيب اخرج إلى مغفرة وربوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيي الثقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملائم من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن اسماء التي كانوا يسمونها في الدنيا فإن تهون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له قال فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينته بها إلى السماء السابعة فيقول اكتبوا كتاب في فعليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها, خلق فإني منها خلقتهم, خلقتهم وفيها وفيها ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة فما تقدم قال ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسره هذا يومك, يومك الذي قد كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة منقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة من سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه اد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يلسع ان راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرج الى سخط الله الى سخط الله وغضبه فتتفرق في اعضائه فتتفرق في اعضائه فينتزعها كما ينتزع الصوف من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق والعصب قال فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلونها في تلك المسوح قال فيخرجوا منها كأنتني ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقلح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفسحون لها فلا يفتح لها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين ما يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في في سجين في الأرض السفلة قال فتطرح روحه طرحا وما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهوي به ريح في مكان سحيق قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري وصلاق الحديث كما تقدم إلى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا عملك الذي قد كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير قال أنا عملك السوء فيقول ربي لا تقم الساعة ثلاث مرات ففي هذا الحديث أنواع من العلم منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لظلال المتكلمين وأنها تصعد وتنزل خلافا لظلال الفلاسفة وأنها تعاد إلى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل السؤال وفيه أن عمله الصالح وفيه أن عمله الصالحة والسيئة يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة و... طيب عفوان قال رحمه الله وقدروه مثل حديث البراء في خفض الروح والمسألة هنا في قول عليه الصلاة والسلام فتقول الصلاة ما قبل مدخل إلى آخر جاء عند احمد كما نقل الحافظ أبا الحجر رحمه الله من حديث اسماء رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا احتث به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام فهنا قوله ما قبل مدخل أي هذه الصلاة ترد البلاء عنها هذه مسألة أيضا هنا لما الصلاة تقول كذا والصدقة تقول كذا والزكاة فكما مر بنا في شرح الطحوية أن العمل الصالح يعني وان كان عرضا لا يقوم بنفسه لكنه في القبر وفي الآخرة يكون جرما يكون قائما بنفسه ولهذا يأتي العمل الصالح في صورة الشاب الحسن كما في بعض الروايات والعمل القبيح على اقبح صورة وايضا جاء في بعض روايات انه قراني ياتي على صورة الشاب الشاحب اللون هنا لما يقال القرآن او كما في الحديث الصحيح إن البقره سوى العبران تاتيان يوم القيامه فان المقام لمتان وايتان تحجاني عن صاحبهما فالمراد بذلك ايش العمل فالمراد بالقرآن هنا القراءة المراد بالقرآن هنا هي قراءة القرآن هذا ذكر شارح التحوية في الجزء الأول 93 والشيخ رحمه الله تحدث عن هذه المسألة في بيان تلبيس الجحمية السادس 94 و 100 هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ويضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه يضلع فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله تعالى فيها له معيشة ضنكة المؤلف رحمه الله تحدث عن هذه الآية وما قبلها فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشكر ومن عرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وكان يذكر أثر ابن مشهور تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من تقريراتي رحمه الله هنا أن الظنك هنا لو معيش مقالي الظنك يكون في الدنيا وفي البرزق وفي الآخرة صلى الله عليه يعني بالهموم والغموم والأحزان وايضا ذكر رحمه الله ان هذه المعيشه الضنك تشمل الكافر ومرتكب الكبائر يعني كلهم بحسبه انه تشمل الكافر ومرتكب الكبائر له نصيب من هذا الضنك بقدر ايش بقدر اعراضه عن الذكر ايضا من الفائده ذكر الشيخ رحمه الله انه لما قال على فمن فمن يئنكم من اودى بما تعفلا ولا يشق ومن اعرض عن ذكري لما قال اعرض عن ذكري كطريقه الشيخ رحمه الله في انه مثلا هنا يعني هذا المصدر يضاف الى الفاعل مره يضاف الى المفعول فهنا ومن اعرض عن ذكري فهذا من من من باب يعني أنه نصر يضاف إلى الفاعل يعني فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشكر ومن أعرض عن ذكري المراد بذكري هنا أي ما يذكر الله تعالى نفسه له كلامه فالذكر هنا مراد به كلام الله وقد يقال مثلا ذكر الله باعتبار نتيش أنت أنت الذي تذكر الله تعالى اسم المفعول هذا ما ذكره المؤلف فهذا مصدر وهو الذكر يضاق إلى الفاعل ويضاق المفعول مثل ما مر بنا الرحمة ومر بنا في الأمر فنقول مثلا الروح هي أمر الله باعتباره يش... أنها من مأمورات قد يارد الأمر بمعنى المصدر كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون هذا في الفتاوى العشرون صفحة ستة وفي مختصر الفتاوى المصرية 880 ومائة و الدر الأول 66 ومائة و الصفادية الجزء الثاني 46 ومائتين و الفتاوى الثاني عشر 35 و هذا من خلال ما ذكره بعض المحدين أقلنا لكم هذه النقول بقي عندنا هنا في صفحة تسعين لما قال عليه الصلاة والسلام ويعاد لما بدأ منه يعني هذه جاء ما يفسره في الرواية الأخرى أعيدوه للأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم ثارة أخرى والله أعلم الآن هنا قال عندك في الحديث الـ الحديث الـ الـ البراء الطويل في صفحة Hollande قال حتى ينته بها إلى السماء السابعة أجاب في بعض الريواية كما مر بنا في صفحة 71 و spirit عندما سأل الشيخ عني حتى ينته بها إلى السماء التي فيها الله وذكر الحديث الشيخ غير وثابت وأن المراد حتى ينته بها إلى السماء التي فيها الله المراد بالحديث هنا نضぐ آياته عن من في السماء ونظر حديث الجارية حديث ماهر الحكم السلمي لما سال الجارية عليه الصلاة والسلام فقالت فقال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت قال تكفى فانها مؤمنه الملكان هما منكران وكير وجاءت روايات يعني في مصدم و يعني أضم خلقتهم و... وما يوجب الخوف والحذر والاستعداد فجاء في رواية عند الترمذيو والحبان حبان كما نقل الحافظ آ... أنهما أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير وزاد الطبران في الأوسط أعينهما مثل قدر النحاس وأنيابهما مثل صياص البقر وأصواتهما مثل الرعد هكذا فالبات الآل سبع ثلاثي ومئتين والإمام أحمد رحمه الله يعني لما سئل عن أن الملكي المنكر ونكير قال هكذا بكل تسليم ونكيات قال هو هكذا يعني هكذا جاء مرويا عنه عليه الصلاة والسلام أنهما يشمنكر ونكير لأن بعض المعتذلة او قال طيب كثير معتذلة لا يجوزون على عقولهم الكاسدة لا يجهزون أن يسمى الملائكة بمنكر ونكير وقالوا وإنما المنكر هذا كلامهم ما يبدو من تلجلجه إذا سأل إذا تلجج إيش هذا الذي يفتن والنكير هو تقريع الملكين له على كل هكذا جاء الحديث أنهما منكر ونكير ولهذا بعض الوقاء كما نقل حافظ الله يقول إيش أن الذي يأتي الملكة الذين يأتي المؤمنة ومبشرة وبشير لكن يبقى أن الأمر توقيفي والحديث يبقى أنهما منكر ونكير والله مستعال قوله عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر جاءت عندها رواية الكافر وجاءت عندها رواية المنافق ورواية المرتاب ورواية الفاجر والرجل السوء وهي تجتمع كما يقول حافظه على ان كل من الكافر والمنافق يستطيع لأن بعض العلماء يقول لا أن الفتنة انما هي لأهل الإسلام دون ال ال الكفار يعني الأصليين وهذا جعل عن التابع عبيد بن عمير أو كبير وابن عبد البر يقول الآثار دال على أن فتنة القبر لا تكون إلا للمؤمن او المنافق من أهل القبلة للمؤمن أو المنافق بينها القبلة دون الكافر الجاحد دون الكافر الجاحد لكن آه يعني بن قيم وكذا يعني حجر قالوا أن الجهور على خلافه وأن السؤال للكافر والمسلم أن السؤال للكافر والمسلم آه هكذا في الفتح صفحة 34 ومائتين و38 وكلب القيم في كتاب الروح يعني كما قالوا أن الكافر يسأل يوم القيامة فهو يسأل أيضا إيش يسأل في قبره ولحده اللهم استعلم قال في هذا الحديث أنواع من العلم أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لظلال المتكلمين نعم ظلال المتكلمين كما مرضينا في غير موطن أنهم جعلوها جزء من البدن فنعم. فقالوا أن الروح تفنى وتموت وأيضا نثبت هذه الصفات أنها تصعد وتنزل خلافا لظلال الفلاسفة لأن الفلاسفة وصف الروح بالسلوب قالوا لا تصعد ولا تنزل ولا تذهب ولا تجي كما هو عنده بن سينة فلاحظ الآن لما يقول الشيخ أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافاً لقلنا المتكلمين فهم لما جعلوا الروح جزءاً من البدن أو كالبدن عندما قالوا بيشبه أن الروح تفنى كما يفنى البدن وضلال الفلاسفة يعني لنا الحديث واضح أن التصعى التنزل تدف تجيء خلافاً للفلاسفة التي قلت لا داخل العالم ولا خارجها أو لا داخل المدن ولا خارجها وصفها بالسلوك كما وعند أبسين يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الحموية لا نغالي في تجريد الروح ولو الفلاسفة حيث نفع عنها الصعود والنزول ولا نقول إنها